بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي للملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 وعمليه فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم بما يصنعون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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات سائق الشراب وهذا من الحنجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتستخرجون حليت تلبسونها.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 وَإِن تَدْعُ مُسْخَلَةٌ إِلَٰهًا لَّهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها ومن الجبال ججد بِيضٌ وحُمرٌ مختلف الألوانها وغراب يسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تدارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم موقتصده ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أَسَاوِرَ من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احل دار المقامه من فضله ما يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يخض عليهم فيموتوا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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أِيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرُ الَّا كُونُنَّ أَهْدَى لَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيُنذِرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ